وغفور رحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم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 لَهُ مقاليد السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يَشَاءُ ويقدر إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحافظون يجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان ادْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من يُرِيدُ حِرصَ الْآخِرَةِ زِدْ لَهُ فِي حِرْصِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حِرْصَ الدُّنْيَا أُتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أشرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ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 لهم ما يشاؤون عِلَّد رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويغفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون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 عباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.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 أصابكم من مصيبة فبما كسبت كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله موالين ولا نصير ومن آياته الجواب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 يَوَنَا فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّخِيص فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا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 فَصَرَّ بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ Sommige dingen zijn niet vergeten. En dat is ook niet waar. En dat is ook niet waar. En شيعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسرو إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم سبيل. استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم له من الله استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مرجئ يومئذ وما لكم من نكير؟ فإن أعرضوا فما أرسل لك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن إِذا أعطنا الإنسان منا رحمة فلحبها وإن تصيبهم سيئة بما قدمت إليهم فإن الإنسان كافور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء.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 عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور.